يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام نجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون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 والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا ليبلوكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يقافه بالغيب فمن اعتدا بعد ذلك فله عذاب اليم يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعيم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة